Oh Græbende غريبة الناس græbende verden, galske mennesker, der ændrer alene. Men der er ingen følelser, men der er ingen بس بيتغير ما فيش احساس ما فيش ولا ذكر ليا خذنا خلاص انا فيا لو كنت عملت خاطر بيوم حلو عشناه في كده ما معقول يا ساتر مفيش كده في الحياة لو كنت عملت خاطر في يوم حلو عشنا في كده ما معقول يا ساتر مفيش كده في الحياة غريبة الناس غريبة الدنيا ديها بيتغير علي علي Sidien alene, bemutlemmer jeg ikke rører, jeg er dumme dør, hvad er i مش فرقة ما هي هي ده نزمة ويخلص حقك علي فكرني ملك وهنسى الاسودية ده هنساك ومش هنسى الاسودية لو كنت عملت خاطر يوم حلو عشنا في كده معقول يصير ما فيش كده في الخيال لو كنت عملت غاضب في يوم حلو عشنا في كده ما أكسر ما فيش كده في الخيال غريب الناس غريب الدنيا عسى الناس بيت غير عننا